Uyadi I am Nil Jamaqlalam Uliedi I حلالي حلالي يا بن روحي بجمالك تسولف للقمر على عيوني حلم غافي ونبع على اقول اسمك الف مرة على مرة قلت تعبي ضوا سنيني نظرة عيني سكن حبك شراي ضوا سنيني ونظر عيني سكن حبك شراييني لي العيونك أجمل من شمس النهار قد ما حبك روحي من ظلك تغار من زغرك يلعطرك بنفاسي يفوح طيفك ما يروح غلاتك حلات حلو طول وخاف من الحسد ما من الله بعد حليم عمري الامور كل لا اله يا حلا يسمونا قلب رملي الامور كل لا اله يا قلب رملي تعب الشوقي وروحي بنفاسه تطوب يا هنيالي عيون الغيرك ما تشوف من ترحل تتبدل اطراح بجروح طيفك ما يروح شو له تكلي العالم آه ولا جنه ومحنه بعد شيء ضحكتك مثل طلعت شمس دليلي تمنيت يجي يوم وي عزفك بيدي للعريس لي باني عاشي مع جاسم فرح دار عمري على مودك برعودك بقالوا بايم يعافيتي ويحنيتي أشوف بنايك أنا ونيتي واليدي يعافيتي ويحنيتي أشوف ابنك أنا ومنيتي من اول ما شفتك سمعتك هواي, هواي يا غيمة أيامك أعطش وانت كلماتك نظراتك تنطل روح يروح طيفك ما يروح حبيبي يشيبي شعجب بيدي أشوفه بتشمع الفرح تعالي نحيبي وحيس قلبي قلي ترى الغالي نذبح يا بعد أمك صيدق يا ابني تفاري Ya ya evening ba'ad wa'tik taba' chini utkhallini dahr ma rahni rah it'anni thiqal يدري شخل مني مني رايح بس بروح تعيش الذكريات يا روح ومين دونك مو حلو الحياة يضل صوتي يا موتي وينك ما تلوح طيفك ما يروح ما يروح pifet ma yuh pifet